in فقد عاد الداعي وتجلدي كف واحد فقد عاد الداعي وتجلد دي يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني الى ساحل قتال نسائي اني الى القتال نسائي من راحه فقد عاد الداعي وتجلد دي يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي إني إلى ساح القتال لساعي ودر البكاء فليس ينفعك البكاء إن التصفر منك خير متاع ديني دعاني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي ديني دعاني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد تسراعي فقد دعاني التاعي وتجلدي أمعه يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي إني إلى ساح القتال لساعي وعلى ما أخشى الموت وهو محتم ولهو إن طال الزمان دواعي سلمت بلاد المسلمين وأهلها وتضيع من الروح أي ضياع وتضيع من الروح أي ضياع <تصفيق> وتجلدي أمه يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي إني إلى ساح القتال لساعي لا خير في عيش الذنين فكفك فيك مضيع القطعان جبن الراعي حسبي إذا ما مدت أني مكتف أذار كل مجاهد وشجاع еи пин واحد داعي وتجلدي امامه يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤثرا اني إلى ساح القتال نسائي اني الى ساحل القتال نسائي في دعوات فقد دعى الداعي وتجلد امامه يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤثرا اني القتال إلى ساحل قتال لسائي في النواح فقد دعا للداعي وتجلدي أمام يوم وداعي وسلينا النصر العزيز مؤثرا إني إلى ساحل قتال لسائي إني إلى ساحل قتال لسائي